Fifty Languages Шечрахра ستة وثلاثون ستة وثلاثون سفزيش <ترانسبرت> المواصلات العامة القريبة <أه> المواصلات العامة القريبة أفتوبس قوتيبر تدأش موق الباس الحافلة أ موق الباس ت أب يجبكو أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة أي باس الذي يذهب إلى وسط المدينة ت غوجحير أي خط الذي ينبغي أن أخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ سنمجم ستسحاج فاية هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ تدراجباً نمجم ستسحاج فاية أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبد الباص؟ لي يتم تحش بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر جبم نس ووتتحش شئر كم عدد محطات تووقف حتى وسط المدينة؟ كما عدد المحطات التوقف؟ حتى وسط المدينة مش داجم وويتشن فاية ينبغي أن تنزل هنا يجب أن تنزل هنا واتجا ويتشن فاية ينبغي أن تنزل من الخلف يجب أن تنزل من الخلف قتل الكورة ما دقائق المترو قصصت التالي سيصل خلال خمس دقائق المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق قد جل كور الترامواي دقائق الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق الترام التالي سيصل خلال عشرة دقائق قدأكورة التالي سيصل خلال خ عشرة دقيقة الباس الثلي سيصل خلال خ عشر دقائقواء اوجرة مشؤك متروم زشجرر. متى يسافر اخر مترو متى يسافر اخر مترو سدوا اوج تراامڤاير متى يسافر اخر ترام متى يسافر اخر ترام سدوا اوجرا متى يسافر اخر باص متى يسافر آخر باص؟ تذكرة فيا هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ لا لا يوجد معي تذكرة سفر لا ما معي ع الشوم تاع إذا عليك أن تدفع غمة إذا عليك أن تدفع غمة.